மைநில ஹிவர சூறிஹிவல் சுவீஹன்னு அதை நீ தரி கரிமா யூன் لك أحد من إن فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا அரு وَقُمْ فِي بُيُوتِكَ كُنْ وَلَا تَبَرَّجَنَّ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إنما يريد الله الله الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا ما يتلى في من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا ان الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ